və həlumə Khali oh, oh, oh, oh. لا يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم وَقْتَ مَوْتِ الْقُبَى يَبْنُ Oh, kəlmə o mən gəl də فصد فن النبا على يغ آير Can pora ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين Oh, yeah. هي هذه الحج وموعظه وذكر للمؤمنين فقل orəcə shaft Bangpo وَهُوَ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ وَنَرَاهُ مُكَلِّفًا فِي النَّعَمِ Oh. <laughs> يفتح النفس الله اكبر الله اكبر قم يا This is me little... إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعسلون نحن نقص الكا كان الرقاص فضنا اروحنا الى الكا قران <تصفيق> كنت من قضله لنا الغافل قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقوى وأيتم لي ساجدين <تصفيق> نحن نبص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القبر